تقيت إن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبروجت برود الجاهلية الأولى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 48. إن الله كان لطيفا خبيرا 49. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات